يسأل أين يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخفق القدم وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفتر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفتر؟ كلا لا وزر إلا ربك يومئذ المستقضى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذير لا تحذك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقق وقيل من راقق وظن لَا <تدافر> إِذَا بَلَغَتِ التُّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ أَرَاقَ وَظَنَنَ أَنَّ لَهُ الْفِرَاقَ <تدافز> والتفت السَّاقُ بِالسَّاقِ <sink see y Philippines> <tum -2> إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ النَّسَاءُ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 والتفت الساق للساق الى ربك يومئذ اذن المساء ربك يوم اذن المساء ربك يوم اذن المساق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 119. ويحسب الإنسان أن يترك سدا 110. ألم يكن طفة من مني يمنا 111. ثم كان علقة فخلق فسوى 112. منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟